أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَرَقُنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَهُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ وَنَحْنُ أَقَابُ قل متلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَذَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنتَ فِي مَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفُنَا عَنْكَ بِطَانٍ قال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد الذي جعل مع الله إلاذا آخر فألقياه في العذاب الشديد مولى لن يقذ قد قدت الي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 من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب